فصل فأمرنا مضارع منك وعد احذف وفيك عدة ذكت الطرد وحذف همز أفعل استمر في مضارع وبنيتي متصفي ظلت وظلت في ظليلت استعملا وقرن فقرن وقرن نقلا